يسر إخوانكم في موقع جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار داش السنة دوت نت أن يقدموا لكم محاضرة بعنوان يجادلونك اذ يقولون لفضيلة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر ونبيرة. وداين الى الله باذنه وسراج منيره وبعد فان اصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى واخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في دين الاسلام بدعه وكل بجعة ضلالة وكل ضلاله في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المعلوم أن الدائية الى الله سبحانه وتعالى وهو يقدم الدعوة للمخالفين عن دعوة الحق دعوة الإسلام لا بد له من ان يكون مستعدا لمجازره المخالف لان الله سبحانه وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كلفه بتبليغ هذه الدعوه وبتقديم هذه الدعوه خاطبه الله عز وجل قائلا خذوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم من اضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فاكثر من هذه الايه ان الجدل يمثل عبادة من العبادات التي يتقرب بها الآية إلى الله سبحانه وتعالى لأن الآية فيها أمر قال تعالى وجادلهم أي انه يتعبد لله عز وجل بمجادلة المخالف أي كان هذا المخالف قد يكون من المليين او من غير المليين ونعني بذلك ان الذي يختلف مع الحق قد يختلف معه جملة وتفصيلة او قد يختلف مع بعض التفاصيل وفي كل الحالتين المخالف يحتاج إلى مجادلة يعني سواء كان كامعا بالإسلام جمله وتفصيلا كاليهود والنصارى والملاحدة ومن سار على ناجهم هؤلاء يحتاجون إلى مجادلة أو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف مع المنهج لأن هناك من يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختلف مع طريق النبي صلى الله عليه وسلم يعني من له ترب بلاه مع كونه هو يشهد أن لا إله إلا الله في القران طبعا ومن شق الرسول من بعد ما تبين له الغدا ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره وفي ذلك يقرر القرآن الكريم أن أبنالك من يبتعد عن الطريق المستقيم مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهم على الظلال هم على ضلال وأنت تفالعوا قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السور فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وهذه الآية شرحها النبي صلى الله عليه وسلم شرحا وافيا وبين فيها بيانا آآ واضحا فيما جاء في صحيح مسلم ونقل نقل ذلك هذا التفسير بالرواية ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية عن من سورة الأنعام قال خط خطا مستقيما على الأرض يمثل له ويضرب الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فرقم رسما بيانيا كما قال الصحابي خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله ويؤنى به طريق الحق واحد هو الكتاب والسنة على فام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خط خطوطاً عن اليمين والشمال على الجانبين الخط وقال وعابي السبل لكن الله عن اتباعها وعلى كل سبيل شيطان يدعو يعني في شياطين يقولوا لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله وسلم. ويدعو إلى الإسلام بأفكار شيطانية ففي كل الحالتين من المخالف المخالف من الذي كفر في هذا الدين جملة يجادل والذي آمن به واختلف معه أيضا يجادل وبالتالي سوف نقف نعم مع هذا الموضوع على قوله كتاب الله والسنة المعتنى لكن تبد من الآية وجادلهم بالتي أحسن طبعا التي أحسن هي القرآن والسنة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هو الله وما يبنئ الله فما له من هذا فاذا التي يحسن المنهج المنهج نفسه يومنج القرآن والسنة ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم جادل الكفار وبيّن لهم وكشف عن أباطيلهم وتكلم ايضا عما يقول إليه الأمر في آخر الزمان من الفرق المنحرفه التي توعدها صلى الله عليه وسلم ب قولي وتفترق أمضي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحد قالوا ما هي قال ما علي أنا أصحابه فإذا هؤلاء الناس يجادلون والمجادلة هي الخصومه هي الخصومه قال الجواد الصحاح جادله أي خاصمه والجدل شدة الخصومة، وأول ما ينبغي أن يبقى في الرد على المخالفين قبل أن نتكلم أن أن الخصومة في الدين تمثل منهجا، طبعا في ناس المسألة أنكروها أول شيء لما ناقشت هذا الموضوع في مقام ما يسمى بحقوق الإنسان أنكروا قضية الخصومة في الدين وألغوا هذا وقالوا. ما جاي لأي خصومة بين دين ودين وبين يعني طايفة وطايفة كل واحد قالوا نصراني مسلم يبودي اللي يعبد الفقر يعبد الشمس ما بيعبد كله كله قالوا ده كلهم نظامه قد حريه وقبلت الأمة ذلك إلا من رحم الله الذين يبنزنون بحفظ قوانين حقوق الإنسان وإنزالها في الواقع قرات كلاما لأحد الصحفيين يتكلم وأنه ينبغي قال أن تدرس قوانين الانسان في المراحل التعليمية حتى يعرف كل صاحب حقا حق ودي قوانين وضعات اليهود والنصارى في خصومه في الدين لابد الدين ده خصومة خصومه عشان كده قال جاديلهم لان الجدل هو المخاصمه وبني على الخصومه يعني ما في حاجه الدماغ كله سواء سواء دي ما الا تكون انت منافق زي منافق ما عليه لكن كونه تقول لي حقه ما يكون فيه حقه كونه شغالين بحبه حبه بتعشن ما في حبه يكون فيه وينبغي ان لا يكون طبعا لليا ما اتلقوا المسلمين اللي جارك لهم للسماعين فهذا مرشوية كفرقة منحربة لابد من مجادله هؤلاء القوم لأنهم يجادلون اصلا هل قضية الخصوبة بالدين في حيث قال قائلهم وزعيمهم حسن البنا ذا في مقام الامة الاسلاميه مع الوعيد القائم كلها في حديث الغريرة. كل هالناس إلا واحد ألغ قضية الخصومة وألق ألغ قضية الوالد وقال فليعمل بعضنا مع بعض كما اتفقنا عليه وليعبر بعضنا بعضا ضاب مختلمنا فيه كلنا نتكلم المعروف على الإخوان المسلمين داخل على المنبر طبعاً طبق جميع الإخوان المسلمين على مستوى الكرة الأرضية في كل يعني قضاء وفي كل بقعة خبقوا نظرية حسن البنا ولذلك الأخو المسلم بتلقاه يعني صاقل في الدعوة منحل في عقل السبيل ولذلك سهل ابن باز عليه رحمة الله في الفتاوى بالحرم هل جماعة الإخواء المسلمين وجماعة التبليغ من الاثنين وسبعين فرق الهلك قال لا نعم آه. لأن منهج أهل السنة والجماعة منهج قال واضح ما فيه لو لا ما ممكن ما فيه حيث ما هو مسلم وليهجر بعضنا مع بعض كله تلموت جاني سماني نخشب دي تسعيني فلان فن... بتعكورة عاطل ساكت يا أخي أنا جاي تديل لسا ما جيد عليهم لكن دارا لك قررت قضية أصلا ثبتت إنه الخصومة في الدين موجودة. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس قبل البيعة أنه قال سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أوثق عر الإيمان الحب في الله والفوز في الله كما تبيج الديف طائفة المصورة قرره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من حديث الإمام أحمد. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تزعم الطائفه من امتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم او خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على جدل في جدل ا يجادل يجادل كل مخالف بنص القران بالذي يعتم بالنصوص من الكتاب والسنه هذا المقصود طبعا يبقى اثبات الجدل واثبات الخصومه قررته الايه في سوره النحل وجادلهم بالذي احسن والمخالفون ايضا يجادلون ولهم شبهات لا بد لصاحب المنهج القويم ان يكون عالما بالرد على هذه الشبهات لا بد قال تعالى يحدثك عن هؤلاء الناس أن المخالف له شبهات وعنده يجادل ليظل على باطله على حساب الحق وعلى حساب الهدى هذا الضلال لا تعرفون بضلالهم اصلا حتى الشيوعي الان لما انتسائل الشيوعي مش الشيوعي مش بيقولوا الله ما بي ده منهج منهم لا اله والحيمان وإياك أنت تنخذه بينه الشيوع صوفي وشيوع اشتراكي ده كذب سال بيصلي بصلي كمطار سال ما في الشيوع بصلي أبو لأنه ما مبدينة أطلا كفكرة على انكار وجود الاله إلا تكون تجوب لك شعار تال لكن الشيوعية بتعلم الشيوعية جفاة أمرات ولا اللي أسسوها أهل للحاسم السادينين ومارحب قالوا لا إله والحياة معنا تتعلم هؤلاء الناس أنتم على ضلال قل لك على ضلال ضلال شبا يا لأن الشيوعية ما هي الشيوعية الضلال لأن الضلال تأهل لك قولنا ضال يعني أفهمنا تقدم قل لك كده تقدم وحضار وعندنا مشروع دارين ونظرية ده أنت نزلة نظرية تعالشان أنت لابد أن تبقى باطل باطل لا يعرفون بضلاله يظلون يجادلون يجادلون ليه أي يظل هؤلاء على باطلهم على حسابي أنهم ليسوا على ضلال وكان قوله تعالى قل حل ننبئكم بالأكثرين أعمال الذين ظل سائلوا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنحة أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنه لك ان تتخيل كفروا بآيات ربهم ولقائه ويحسبون أنهم يحسبون الصنع الكلام مواضح لا يوافق فإذا فهمت ذلك فإن أولئك الناس يجادلون ولهم طبعات ولذلك والغرب من من أسلوب الجدل أنهم يريدون إطفاء نور الحق ولذلك قال تعالى في السادس والخمسين من سورة الكهر ويجادل الذين كبروا بالباطل ليضحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزعاء ويجادل الذين كبروا بالباطل ليطعبوا به الحق الغرض من الجدل دير بجادل بالباطل فأنت تجادل بالحق الذي يحسن والحق هو القرآن والسنة كما جاء في التفسير بل نقرب بالحق على الباطل فيدمعه فإذا هو الزائق ولكم الغيل بما تصفون إنه الحق غالب وحجة الله قائمة ولا بد لصاحب الحق ان يكون على بينه ان يدرس الحق القران والسنه وان يبقى كيف يجادل اولئك وما يكشف هذا كيف يجادلون وكيف يريدون من منطلق الجدل ضعف الحق مع كفرهم بايات الله واستهدايهم برسله لا بالرسل يجادلون يقمروا بالرسل بالحق بأي الله استهدوا بالرسل ويجادلون على الحق لضخط الحق فلا بد من أن تكون على مصير أنا سوف أبدأ بأولئك القدامى من خلال بعض الشروات التي روجوها وأرادوا أن يضحضوا بها الحق وتولى تولى الله عز وجل الرد عليه وظهر فكشف وباطله ثم بعد ذلك انتقل لغير هؤلاء الذين ساروا على نهج على حساب الاسلام اللي هو برضه كفار لكن ما زيد ده ده بس بيقول اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله لكن زي ذاك واحد وبس سوف اذبت لك ذلك وما هي الشبهات التي يروج بها هؤلاء الناس لما تقيت مع القرآن في مجادلة الكفار للمشركين لبعض الحق في الآية بسورة الكابر ومغض الكبر في الباطل وفي ناقشوا أنا ما أتلم دعوهم من الحق في مواضيع مختلفة في مقام التوحيد على وجه التخصيص حول الناس طبعا العقيدة الإسلامية تقرر أن هناك بعثا بعد الموت بمقرر طبعا إنه في بعثا بعد الموت هذا مقرر في كرقم أركان الايمان وان تؤمن باليوم الآخر في يوم قيامة بعدين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم اليوم ده أنكره هؤلاء الكفره وجاء أحدهم وهو مشرك سافل قديم اسمه بيب خلف. عليه لعنة الله هذا كل ما قاده, قاده إليه شيطانه اتاك بعظم عظم قديم عظم قديم وجاء الى النبي صلى يجادل بالباطل في انكار قضيه البعث بعد الموت قضيه عقلية. فقال يا محمد وفتك العظم امام النبي يا محمد ربك ان يحيي هذا العظم مره اخرى أنت بالموت أيوه. واتفقنا مع عاقل الموت لانه طبعا دي حقيقة ما, ما انكرها حتى الكفار ما في عاقل انكر هذه الحقيقة قضيه الموت ولكن الكلام اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجعهم بعيد ثاني بعد الموت بجرعين بالقضية فقالنا بنكون عظام عظام نخرة قديمة وغالية ايه زي العظم ذا يا محمد بعد ابنونه تقول زي لا؟ اقول لا. ايوه. طيب قال لي يا اخي شوف. هذا اهو ده لعبنا ده. بعد نكون هكذا تقول ثاني تكون تاني تكون ثاني نرجع نرجع ثاني تبني امنين وكده. لما ذلك رجعهم بعيد قال بل لا يا مخيش ما يفطوا ولذلك الجواب كان في العظم جاد الرد على هذا السافل الملحد ايا كان من القدامى او من الملاحدة الشيوعيين الان الرد في العظم نفسه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويرى به في المثل ده او غير معاك او تمام ونسي خلق. نسي أن... ان الله عز وجل خلق هذا العظم من حده ولذلك الله عز وجل قال كل يحيي الذي انشاها اول مره وما في ابلغ منها من الذي يحسن لا كل الوحي الذي انشاها اول مره كان له كلمه مختصره الخلق العظم ده اول مره قادر على عدل سالي ما هو قال وجلل بالتي هي احسن ده مسألة مسألة أخرى قد أولئك الاستعلال ما حرم الله قال تعالى إني محرم عليكم الميتة والتمى والحم الخنزير وما أهل به لغير الله فالطراء رباغه والآدم فلا إسم عليه إن الله غفور رحيم. فالآية حرم الله عز وجل فيها أكل الميتة وتاريخ تاريخ العرب قبل الإسلام تاريخ مظلم العرب بدون إسلام ما عندهم قيمة فالجامعة الدول العربية اليهود غشوا الأمة غشوا الأمة اخترعوا لهم جامعة الدول العربية فرقوهم ما ما كونوا جامعة جامعة الدول الإسلامية قال لهم قد عارف حج عولهم ليه ليه القومية عشان يظلوا كده بغير هويه ما عندك دين فالبخاري قال باب جهل العرب في البخاري ترجم باب قال باب جهل العرب العرب ما عندهم ما عندهم يعني حضاره وما عندهم يعني قيمه قبل الاسلام والشاهد كما ترجم البخاري لأن تاريخ العرب مذكور في القران مذكور في السنه ترجم لابن على على, على على على الترجمه قالت علاخ خسر الذين قتلوا اولاده سفلا بغير علم ذا تاريخ العرب بكتو بكتو او الباله وبته وال المجتمع ان عربه من العرب انت ده ذا ال المجتمع العربي الاصلي مش زي بتاع ونحن قوم عربيه وهو ما خبطت انت عربي يا اخي انت كده شو خلقه تبديش انت عربي انت مستغرب انت مش تتكلم لغه عربيه العربي الاصلي يا عمنا مشيله العرب تعشيبه خشيت والله أعرف تاريخ العرب يقتل أحدهم ابنته بشيلة حيوا خشيت أن اللغمه أن تقتل ولد خشيت أن يضع معا بعضهم بشوفوا دي ما بتجيب كسرة. لقمة كثرة ما بيجي يقول لك وأكيلها ليه؟ أقتلها يا أغمانهم أنا قال ليه ولد اشتغل وبعضهم خشية العرب يقول لك يا أغني أغمتهم <تصفيق> تزني وكدر <راقب تصفيق> أكيب أني أنا تاريخ مبين جدا <تصفيق> تاريخ العرب العرب عادة كان بيمسك ميته لملة معاني بقى رماته ديه العرب انت قايلهم ديه النوبة ديه العرب صحيح صح ما لقى. جلب عرب اصليين قبل الاسلام عدد بقره يكلم لهم عليها فيضربوا الشغلان يعني القران حرم عليهم ما يتجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولمن اسلوب الجدل طبعا في قوله تعالى في الحادية والعشرين بعد المئه من سوره الانعام قال تعالى ولا تاكلوا ما لم يذكركم الله عليه انه لفس وان الشياطين لا يروحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعطهم ان انكم لمشركون الايه دي جوه لما النبي صلى جاب القران وحرم البيت جوجادلوا قولت تعال تعال قنعنا بس يا محمد لتوحيد الله أيوة. طيب البهيمه الماتده قال اليوم كتلا الله أيها علي نور ابقى إذا كتلا الله ما نأكلها والكتنا نحن نأكلها والكتلا الله زينا ما نأكلها انت قال اليوم موحزاتك حسنا ما جعل بتعليه ما جدل بالباطل مني من جدل بالباطل اللي يُقلل الحق بقائل والله إزرائي جدل بالباطل دي هالأساليب بتاع المشرقين ولذلك سيقول ان العبد هو ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون قال ان واحد لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون وحي ان يكون نظام بتاع جدل اعظم قضيه الانفاق فالله قال تعالى واذا قيل لهم انفقوا بما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا ان يظلموا ما لو يشاء الله اعظم ان انتم الا في ظلال مبين لما جاز قال تاكلون المساكين وكذا جل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد المساكين دي خلقهم بخلقهم منه خلقهم الله خلقهم مساكين ايه طيب كان دي وما كانت داهمه وخلقهم مساكين ده تغنيه منك قال يا محمد ده ما هو حضره شغل بتاع جدل القرآن سجله كلامه على كل حل قال بتبقى الأباطيل كثير لا الأود أن اقف مع أولئك لكن الكفار واهل الباطل في زماننا هذا الذين كفروا على حساب الاسلام وافتروا على الله عز وجل قال تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب الكذب وهو يدعى الى الاسلام لا للقوم الظالمين في ناس الله قال استروح الله الكذب وعلى حساب الاسلام ذا انا هتكلم عن كتب واصحاب هذه الكتب ائمة الضلال قرروا فيها معنى قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عظه ليظل عن سبيل الله لو في الدنيا خذوا ونذقوا يوم القيامة عذاب الحريق شوفت الآية دي الله قال في آية مفتوحة. ومن الناس يعني إذا أنا بتكلم عن كتب أصحاب هذه الكتب تنطخ عليه هذه الآية لأنه في التفسير قال أولئك الدعاء إلى البدعة والضلال. ومن الناس يجادلك من خلال كتاب من خلال خطبة في شريط. من خلال جلسه محاضره يقرون فيها تباطيل ويتحدون ويكحد من يختلف معهم واهل الحق قد يصمت كثيرون امام هؤلاء الناس جهلا او تجاهلا ولكن لابد من التعرض لهؤلاء الناس والكشف عن ذيبهم وهذا هو موقف الطائفة المنصوره انت قاعد اصد لهم الجماعة دل فريق بتاع كورة الطائفة المنصورة الفرق اللالية انت قايلهم لهم في الجوامع وعندهم افطار جماعي انت قايل ده قالوا اصد لهم الجماعة دل بحماسة الإسلام اللابوا على المنهج يكشفون عن ذي هؤلاء وهؤلاء كله كل الطائف مليه وغير مليه فبين عد يجاد له لغاية ما بلغها الأمر إن برق الناس أن جعل مع الله آلهة اخرى أخرى وروج لها بشغال وإن الله المستكى وفي هذا المقام أنا بتكلم عن, عن طائفتين لماذا؟ باعتبارهما الأكثر انتشارا والأوسع قبولا الطائفتان جماعه الاخوان المسلمين التي اعتزازها حسن الفنا والفكر الصوفي الناس دي الجماعه ديه لا اللي هم الصوفيه ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ولا هدى ولا حكايه منير ديه الصوفيه يساندهم على ذلك على الباطل الذي سوف اصيب يساندهم على ذلك جماعة الإخوة المسلمين ودل بينطبق عليهم هل أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. فمن يجاد الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلة نحن لما يتكلم عن التصوف وعن أباطيل التصوف من خلال كتب موثقه عندنا دلة إن أطلاك أخو مسلم يقول لك بالحكمة بالحكمة والناس زيال كويسين او الناس بيأكلوا وما ممكن شيخ كبير زي الشيخ ضعيف انت تتكلم عنه لانه الدول ده خدم الاسلام ودخل الناس الاسلام دعا بداب عن داب تعسى يخي... يدابعون عن خائب الرجاء والله صحيح دل على الناس البداب عن الصوفة في مقدمة جمعات البانوسيقى طبعا فيها الجمعات تانية غير الأئمة الصوفي طبعا ال... الراس الكبير انا بجيك لوز مثل البراهي و... ديجاني واصبادي او والخفية الى اخره طبعا حسن البنا قال لهم ديل دي التربيه بتاعتنا تربيه صوفيه يقول البنا و... وذاع عن اولي جماعه 50 على بسرخه و... يقول البنا في رسائل التعليم إن دعوتكم أيها الإخوان أيها الإخوان المسلمون هي عبارة عن حركة رياضية وهيئه سياسية وحقيقة صوفية لدعوة الإخوان المسلمين شركة قامت عن الرياضة كمان كان مش لكلينا بعشتولنا يعني تمارين رياضية ولا طبعا الرياضة حلموا أولادكم رسول قالوا رسول ذاته ما فعل لكن يروح عن عمر وفيه كلام يعني هل ما هناك غير ريموس بس وتايه ووديك لعبات كوره انت قلت فينني معايا انت مش بتلعب كوره لحقت الكورة مع ريموس راح انت مستغرب انت مستغرب يا عبد الله ان صوت طلع في الاطفال لم لم اخوه بليخ فريق وشاي والرياضه هي اواصر بين الشعوب وتذكر تستخدم فيها يعني الله الله الله ال... ال... ال... المشاهد والناس اللي منهم والتربيه تربيه خوفيا، ولذلك تربية أخواني تربية, تربية وسخة جدا، تربية وسخة تقتلب مع الكتاب عن تربية أخو مسلم تربية كذا وسخة جدا ما عند آلاف كمامين رضي الله عندها، أنا الصوفي تربية وسخة جدا لأنها تربية على قائم على على بذاء وضلال، فدل بجدوا عنده، تدل على حقوق مسلم، تدل على الأخر مسلم، أنا يقول لك لا لا أنا حركي. لكن ما بص عليه لكن جل ما بصالح زمان بما ينفع عليه ها انتم جادتو معهم في الحياة الدنيا فما يجاد الله عليهم يوم القيام يوم يوم, يوم تبلد رايا يوم يعني يكون الملك لله لو بناتكم يكون نفس نفس شيئا والأمر يومئذ لله فالإخوان يكتبون في البلد دي يعني حمص صبية وعملوا مراكز وجلست للذكر والذاكرين. وأسسوا لهم مشاهد بلاو كثيرهم دخلوا من وأسسوا إذاعة بتاعة الكوسر أفسد إذاعة في الدنيا في الكرة الأرضية أفسد إذاعة تخططت في نشر الشرك والدجل والشعوذه والبدع على حساب محبة الرسول سلم ومحبة ربع سلم تمثل دينا لكن هذه ليست تمثل محبة فعلى كل حال ندخل في التاب للبرع ده مشتوب كبير يعلم له كتب وغصائل فبيدخل في قوله تعالى ومن الناس ما يجادل بالله بغير علم في الله بغير علمه ولا هدى ولا كتاب منير يعني <تصفيق> ما في دليل عشان كده قال السعدي ما جعل الله عز وجل لبشر حجة لا نقبية ولا عقلية الشرك أصلاً الشرك كمنهج خبيث الله عز وجل ما جعل له حجة لا عقليه ولا نقليه ما بتلقى لك دليل يسعفك على أن تشرك بالله ايا كان هذا الدليل نقلياً أي عبارة عن قرآن أو حديث أو عقلياً لأنه يقول ومن يدعو مع الله إلهاً اخر لا مرهن له فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفتح الكافرون فتعالكم الفراء والناس اللي بدأوا عنه كم تقدر تعدهم؟ تقدر تعدهم لك؟ هل لما نتكلم فيه طبعا إن ما ما بيقدر للممها من زمن كان حي قلنا لأنزل الميدان واستغلوه جماعه ما بينزل طبعا الميدان لكن بيظلعة قال من إخوان مسلمين وبتعين بانجو وبتعين كمس وبتعين صعود الشجارة يقولوا لكم الفراء دخول هو مش عارف حاجه انت قرات له كتاب قرات كتاب هنا. سادل. سادل. من ولا فاضي لا انت بتجيب سادس جاي سادس يعني انت سيان لا تعرف عن اشياء هو مشدر بالفاصل ذا بيتكلم في مقام بيرفع الولي في درية الاله في كتابه رياض الجنة ونور الجنه بيقول انا دي قصيده بتاع البرع انت عارف اي حاجه طبعا انت بتعرف كسره اظنك بتاكل عنده كسره انت جعال ولا جنو انت ظن الجعال بتاع ما شغل كسره كسر راس لكن الكلام كفر بالجال يقول انا يا رجال الغيبي انتم حصولنا فما جال مسبولا على الناس ستركم اذا شئتم شاء وانتم تشاؤون ما شاء الله لله دركم اشيل ما الله لكم ما شاء الله لله دركم يعني استدل بها احدهم صوفي في قناه النيل الازرق قناه فاضله مديرها اخو مسلم من الحواكيه اسمه بك الحميم كل قنوات بتعملها على ال بس جباجي قديم بك الحنين اخو مسلم تعرف عنه حاجه ده مدير, مدير لقته وصاله من الجماعه بتاعينه والله وسهر بين الليالي فيومه ده صار في واحد جباجي وواحد صوفي ويتكلم عن الاوليه والاوليه ساعه مع حميد ساعه مع مصطفى ساعه بعدين قال الولي ممكن طبعا اولياء عندهم مقام عند الله وممكن للولي يقول للشيخ فيقول بكل جرعه فالله صحيح سكتت الامه سكت علماء الامه الصغير رغمها او رغمها في دور رجع الكلام ده ده بيمثل عقيده ده اللي يقول يقول للشيخ فيقول ده مش بيجي الله تعالى تعالى الله عما عم يقولون علواً البور كلام البورة كلام بغيحانين كأخ مسلم كحرش فقر الكلام لا وبعدين ما بدون نبدأ بعد شوية كان التلفزيون وبعدين يجوك جماعة برضو من الحراحيين كمان بسنين تعالى كتريفتا يجوك كده بعبايات كأنه اخترع القنبلة هذا هو السبت لدينا شرعاً انه غداً بس يا وده السبت لك الشرك ما سبت شرعاً انه كفر ما أثبت لك الشرط ما أثبت لك التبرج أكثر من هذا الباطل ما أثبت شرعن كل مدى البدع ما ما أثبت الشرعن أنا من جنس المنكرات ديال بلعبه ساقد ليه الدين مشيء أخو مسلم بلعب ساقدنا ما عنده دين بكوريا لعرف يخوض مظاهرات يمركك من الثورة لغاية ترقص جكا ممكن إيه إديك إزازة كولا وسندويتش ويرح ويقول لك ماشي فلسطين إنه فلسطين هذا فلسطين إذا عشانه هاستورة إلي مشاكل ما مش تحضر ملتقى إذا وشكت لك على ده وقارب خيبر خيبر يا يهود وقارب ده جيش محمد بدأ يعود محمد منو محمد وردين إنتم الثافر أين وصاف دي وذاك عاطل شماشي ماشي معهم وشير زي ما بتحب أفاله ونساء كارياد إلا رسول الله إنتي جابت ليه جابت ليه ضامن الحركيات والله صحي قرب يتفطر ولا وشر البلية ما نصحي على كل حال لتشوف الحاصل الموضوع ده الموضوع ده موضوع بتاكم ذكره وظيف الله افسد كاتب في الدنيا ده مرجعية للاولياء والصالحين في السودان يعني صنع خصيصا او كتب خصيصا للسودان كابت طبقات بخصوص الأولياء قالوا الصالحين في السودان أولياء سودانيين ده بتكلم عن واحد اسمه الشيخ ضفع الله في بحرانس طبعا ده تخيل لما تكلم عن الشيخ ضفع الله الكلام ده ما يقول له ومن الناس من يجادل بالله بغير علم ولا هدى ولا حكاية منقف الثاني يا رصي أي له الحنوح أن يضل عن سبيل الله له في الدنيا يا خي إذا كان لم ينا فيك من خليك زي البحر لكن ممكن يفوقنا ناس دوك مكان عما عندنا في المكان كالمكان أريد من اتخذ إله وهو فأنت تكون علي وكيلة هم تحتمو أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كأنهم بل هم أضلوا ده ما قامناه ستة ده سلعة يجيك واحد ما يقولك لك طبام دي ما من الحكمة والله اخو مطلم عملني شخص اكدا ما ما تقول لنعم يا مولانا اقول له ده قال الله انت مستعمل انت قال ده نسير انت قال لن نعرف ولا عدد لا غرآن لا غرآن كريم يا. يا حركي ما باهم حاجة ما هيه هؤلاء الحركيون من جوان القنصمين وما عام الصفية فوق قتل الشيطان عطي الدرجه الكونيه بحيث يقول للشيخ فيقول للاسف لما يجادلك يجادلونك صوفي يجادلونك كي يقولون طبعا انا اعرف شبهه القول انت ما ما بد ان هؤلاء ليس كالاوائل الذين يكفرون بالقران ويكفرون بالله تماما هؤلاء لهم شبهات تتمثل في حديث مكذوبه وأحيانا في حديث صحيحة أو آية محكمة ولكنهم يحرفون المعاني حيث يقول الشاعر وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السحيح يقوم يقول لك صوفي من نائمة الضلال ومعه أخو مصدر يقول لك ممكن لله إذا شئتم شاء إليه وأنكم تشعرون ما شاء ربا أشعر الله هما لك طوالا انت ما قال المصطفى بيصف دم قال مصطفى رب لو اقسم على الله لا خلاص مش كده انت عارف حاجة اذا ما عارف بالعبيكه حقه تعرف حاجة انت كتنف. تعرف حاجة عشان ترد على العاصي ليه مش هتضايق مسؤول انت ودي قضعة من حديث ولكن ما تستفاد منها ما يقول هذا هذه قضاءة من الحديث رواه البخاري عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه المفهوم الصحيح لهذا الحديث لهذه قضاءة من الحديث عن أنس ابن مالك فأنهمته أخت الربيح بنت النضر ضربت تجارية وكسرت سميتها. سميتها. سميتها سميتها كسر السنة دي عمت انا سبني مالك ضربت خادم غالب كسر 20 سنه فربع الامر الى نباه سلم كحاكم من باب قوله تعالى السن بالسن السن بالسن طبعا حاولوا مع الجاريه قال لها تاخذ ديه نديك حاجه ساعه قالت لا لا لا, لا. ماذا دار له كتروا لي سنه فهي معا في الوجه اللي كسر السنة تكسر السنة الحاكم هنا هو النبي أسلم في المنظر فجاء أخوها أخوها جاء فقال يا رسول الله أتكسر سن الربيع والله لا تكسر حلب الله فنبعد أسلم قال له القصار القرار لا بله <تصفيق> أنا الحاكم فلما قال والله لا تكسر سن اختي طوال الجماعة قالوا حنو عليهم قالوا لي خلا هل الشعر خاطرة شمتا عافين عافت فده المقام ده مش اقسم على الله يعني يا الشدار يقولوا الله يفضل يقولوا له ده عبوا وابروا قسمه لانه نبعتلم في حديث البراء ابن عزب قال امرنا ان نبعتلم بابرال المقسم لو اخوك حلف قال لك والله يبيت معنا انت طبعا بين امرين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك عشان ما يتخلوا يعني يقع في الكفاره صيام اللي هي اطعام عشره مساكين او كسوتهم اذا صيام ثلاثه ايام النبي عليه قال لك يبيت معهم اذا ما دا سبيت خلاص يبقى ما دا سبيت قسمه قسم ادا يبقى بعد ذلك عليه شنو عليه كفاره باليمين لكن القوم حرفوا وحملوا العباره ما لا تحتمل حرفوا معنى العبارة وحملوها ما لا تحتمل فزالوا ذلوا ومذله وادعوا كثيرا من الناس وجعلوا لله شركاء تعالى الله عن قول وادعون كبيرا بانه قالوا من منطوق هذه العباره رب اشعث اغبر لو اقسم على الله وهو يقسم بالله هو يقسم على يعني مش بفهم اقسم على الله يعني قول يلا ده الريبطه دي يوري لا انا الريبطه انت يلا ده لو اقسم على الله لاعبر عشان نرضى على البرئ وعلى الصوفيه يجادلونك اذ يقولون يقولوا رب اجعل لو فلو فعلنا اذا دخلنا بالمفهوم هذا إذا أصلاً في فيجا ما أقوله كلام زي ده ده ما بالمقفوم صحيح وهو كم بدأ ميجاعمل جن تقوم على العبيد على أقسم على الله جالكمله كملو صوفيا كملو إذا كملو ثاني ما جيب العبيد خلينا ليه ما في جماد إذا في تقسم على الله يا الله أيوه أنا قتلنا كل اليهود والنصارى وأغلب الناس اللي صاروا تشربوه وبعدات كلام دبييل انت مستعجل لا وينه يا رامي يحرك معنا العبارة ولو اصوب اشعاش اكبر اذا سبع على الله اللي مش كان قرضونه مش كان قرصو يقول يا اخ قدم يا رسول الله انواع على مش كان تلوه لا نلعب على السوبيره مالها لو اصبر لك الكلام هذا الحديث في المفهوم كانت الدنيا خربت كان القيامة قامت لو أصله لو أصله مفهوم لو أصل أعمال لا فرق بين الدار سويه سويه كما يقول المراجعين مستندوا معنا ذلك جماعة الخال المسلمين كان القيامة قادم. فهمتاه؟ دي مسألة المراجعين يقولون ورددت عليها. رددت عليها من خلال ما ذكرت وممكن تراجع مفهوم الحديث في صحيح البخاري ذكرت لك مع شاهدني حجر. وتراجع المفهوم في آية القصاص في تفسير ابن كثير عليه رحمة الله عربت قضية أخرى جل يقولون يجعلون لله عز وجل الشركاء بتحريف النصوص يقول البراهي كرمز من رموز التصوف يؤيده جماعة الاخوان المسلمين على مستوى الكل عرضية يدعم في كتابه الذي يسمى برياب الجنة ونور الدجنة يدعم ان بعضا من خلق الله يعلمون الغيب ظايرا وظاخنة في ناس قال اعرف جوه وبرد يعني في ناس قال ممكن تجي جيه وانت مبعرفك يقول لك انت فلان القلان القلاني واما فلان القلاني او مبعرفك فغالب يعلم الغيب ظاير وبردك وحتى انت ناوي من هنا تمشي تشرب لك جبنة وبعديها ناوي تمشي تاكل ليك فول و بعديها ماشي تنور تعلم الاذان العزيز الله اكبر الله اكبر هم على هذه العقيدة الفاسدة جبعات الإخوة المصدين هم الذين يضبق قوله تعالى هانتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فما يجادل الله عنهم يوم القيامة إلا في الله فيقول برأي أن هناك من يشارك الله في صفة علم الغيب من المتصورفة تعالى اللهم يقولون يقول في قصيدة قومات نزاور قومات نزاور للاوليا احفاد لهم نشائر منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر قلبك وبس يعني انا هفهم تعرف الله وما يقولون ولو طبعا كلام ده لما يقولولك لحن انت بترقص الصاج بيجي واحد اخو مسلم قال لا في ليش قال بنقض في ده بقى يا حاج لأنه ما تباهم حاجة الآن ما تباهم حاجة ما قلناك ده هو البتاع كواليك تفتح حركات حركة في حركة حركة بتاع شوية في ما تتح ما عندك علم ما تتحرك ما تمشي معه عمر بن الحباب الله تعالى عنه قال والله ما كنا نخطو خطلة قبل أن نعلم أمر الله بيها تحرك ما شوي، تحرك ما شوية فيتعبم منهم عليم بالغير باطن وضعير هذا الكلام مكذبه القران هذا خدش العقيده وماذا يعني ماذا نحن ننتظر اذا خدشت العقيده اصلا القران يكذب هذه متالعقيده الغير حق الله لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فما يشعرون ايانه وبعثهم دي آية محكمه قالوا هذه آية محكمة نبقى الله عز وجل فيها علم الغيب عن جميع المخلوقات العلوية والسفلية لا في السماء وملايكة ولا في الأرض من الثقلين الإنس والجين ما في مخلوق يشارك الله عز وجل في الصنع من الغيب يجيك أي حتى في البلد دي حسب قصد تلبورة وحسب كلامة صوفية تزعمون أنهم يشاركون الله في الصنع من يا يجيء الآن رقم خمسين في إبطال هذا القول وسوف لي... ما يقولون في باب الجدل في الباطل الآية رقم 50 الآية رقم 50 من سورة الأنعام يخاطب الله عز وجل في نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة أنه هو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إذا كانه أنا أعتلم ما بعلم ما الغيب تاني مجدو ليس إذا كان أعتلم ما بعلم الغيب تايه واللي مكاشي ده القرآن يقول خضر القران بيقول قل الآية جاي خمسين سورة لا اقول لكم عندي خزائن الله الله قالوا لهم يا محمد قول لهم خزائن الله انا ما عندي قالوا خزائن الله برضو انت بتكذب والله طيب انا الموضوع ده لسه شويه ولا اعلم الغيب دنا ريس أستلم الله قال له قل لا أنا ما بعرف الغيبة واضح ولا أعلم الغيب دام ندا دنا ريس أستلم الله قال له قل ولا أعلم الغيب تجيب بعد قدامي قل له بعباس نظار بعد العين ولا أعلم الغيب ولا لكم إني بنا من أتبع إلا ما يوحى هل يستوي أعمى والبصير أفراد تفكرون يا زلمة ما شوفوا فهو بمقت جو أعمى ومبفتها بيستوى الجوز بيعتقد ده اكيد انه في مخلوق بيعلم الغيب ده كالأعمى تماما وين كان يرى ولكن كما قال تعالى فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فانتاخوا ارمات الله لا وياه ما يجي على الطفل يساعدهم على جانب جماعه الاطفال في الليل فيزول بعلم الغيب بلا يخاف فلا يخاف ذا في, في قصة أخرى والله يسعدك بيتكلم ال ال البرعي في عالم متعلي عوضة تعال عوضة يقوى في متعة تسمى سقيت الليل عمالك دي لو ضرب عليك بالموسيقى ترقص الثورة دي كلها والله صح وكله نوع من أنواعه البدع والضلال والتلبيس تلبيس الحب المخل ويا الله وكذا قال لي: "تليل امالك الساده الخدم جلاله ما في ثافيه ولا في عماله". قلت له: "انت مصغرني". بعدين مشى قال: "ابو رايلقى الصحه بن دار علاج وما صحه". واصل لقدام قالوا: "عوض صاحب القصه تلقى اخو مسلم بالشاش يعمل كده". يا اخي تعال انت عارف عوضه؟ لا. القصة عارفة لا. اخلع شال دور برا. انا عايزك يا مسلم تاخذ مسلم مصابل ثاني. لا تتعاكير مدين تبتستاكد اللي اخي تنضح الناس العوضة ده تكلم عنه وضيف الله انا برجع عن المراجع لانك انت ما تفهم حق وضيف الله طلع ولي العوضة واعشمده البرأي ولي الشهدان العوضة من الشكل ولي ولا والبرأي داخل وضيف الله عندك دليل ان العوضة ولي تقدر تكتب لي دليل يقال القرآن قال هي الا عسماء سميتموها أنتم واباكم ما عند الله بيها بسلطان انت أب عتلة أب جرقاب أبو جنزير ابو جلال أبيه أب جرجة أب عطاة تنسيف أب شملة أبو جرون دي الأولياء ولا شنو بأحد دعوا هالجنزير واحد اسمه سمواصل لهم أولياء اعتبقهم المتصوفة ساعدهم على جماعه جماعة المسلمين قطقوا ودافع عنهم كلها مع كل البراهين كل الإخوان المصريين بيعيدوا هذا الباط بأمر زعيم حسن البند المصري ونحر تحدها هؤلاء الناس بل بالله والبراهين والله فإذا قيلنا ذلك في قضية علم الغيب بيتكلم اللي هو البراء يوضح الله في القصة التي أشار إليها. البراهي في القصيدة او عووض صاحب القصة القصة الرجعة في كتابات الضفالة قال والكرامات عووضة اللي هو صاحب القصة ذي القصة ذات ان رجلا اتى يركب على حمار يركب على حمار وتركب زوجته خلفه مرثه رادف معه مرث ماشي وين ماشي لعوضة اتى الى عوضة يطلب الضرية دائر الجنة وذي مردو جادلون كذي يقولون ناس براء وزعيصهم عيص وصوبية وساندهم على ذلك جماعة الإخوة المسلمين بيعتقدوا إنه الشيخ بدي الجنة يقدروا جنة جادية انت مستابر عشنه تبدي الجنة كيف؟ ليه يقول لك بدي الجنة فبراء اعتمدى في زاعة الكوسرة في متحي للكباشي والله يسعى بأدواء العصانة بتاعنا ذلك كباش في الكون كباش كم أدى ولا في كل بلد كم حل أمة كباش بيكون بقى في جنة مستقبل كباش في الدنيا كباش في يديك من وين مثلا ما قصد ما قصد ما الله جل جلاله قال لله الآية والسموات والأرض يخلق ما يشاء وجب الورق جوره وجب الورق أبودياء أبود يخلق ما يشاء يأبى لما يشاء وإناء ويحب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير سورة الشورى الآياتان التاسعة والأربعون والخمسون الله جالس تبع الأربعة يجي بتحشر الكباش يخا هني نخذ كباش لا يطلق براوش الموضوعة ولا في نفسي ولا يأبوا لمن يشاو إن أك ويأبوا الله جل لمن يشاو ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإنكا ويجعل من يشاو عقيمة إنه هو عليم قدر ده يقول لك بالدجلة نرجع للقصة وبجمع المثلثة على هذه الباطل من خلال شبعاتهم في قوله في هنوان محاضرة يجادعون كيف يقولون بيقول الرجل جالي عفوضة اللي هو صاحب القصة مرت راجبه راجبه راجبه دائم قال فوجد عووضة يصلح في راكوبة عووضة قبل يتكلمه لقى عووضة له في راكوبة جاء له دائم اليه جنة جاء معه مرته وابقى راجل ودي مرتك لشيخ لجنة عشان يطبق فيك نظرية مع تعريبة إلا في يوم الدين ما علاك يا أبا يا دول راجل ومرتان الحاطر شيخ راجل ومرت نتيجة طوالب ايه يشتغل شغل تمستمرج محروف دي ماذا ماذا ايه خلاه يقول اخوه ايش اوه ايش انا ايش انا فلاه تمشتعر لها مجرم كبير ده عارف بعرف ولا يا رطيف بعدها بعد ثلاث يوم شاندائر حزيمة تقيلة لما نجيبها لك تقيلة والله اصبحت تجيبها لك تقيلة مع مجرم كبير تزول بي انتها كل اعراض انت مستمره ايه سكت علماء والامة الرسميين رغبة, أو رغبة. في جماعة تاني من السلفيين الموضوض قالوا ده حدين اوه ويبغي واحدة واحدة بتاع شدة مستقبل فسارسلنا اجيب بايني باره سارسلنا مستقبل فقيم ما يحوضه بايني فلا حسناك بطمعه فيتابع امه الحاسد ييتابع امه الحاسد لانا بكلكم الوضوح والقلب يتفتر ده بيقول بيقول داريا الجنقل فنزل وصلح مع عهوض الراكوبة والله صحيح نزل صلح الراكوبة قبل يتكلم مع قال له لنار الجنة وهذه المرض صلح بعوو الراكوبة صلح لي علم الغيب وعرف المرض ده يا جنة والذول ده جاء ما تكلم معه قال فقال له شير عووضة صلحت معي الراكوبة صلحت ليك مرتك هتقص حنبولي هديتك ولد ثم ولد ثم ولد تسعة والعاشره بين قال فكان مكان قال <تصفيق> عووضة رضي الله عنه يعني انت مستغل عووضة انه مثل اولاد اديك يوم كذب كيف الله عز وجل فساد عقدي شرك هو عن داية الاسلام اذا بتعتقد انه فيزول بديك زي حووضة اديك ولد وطيب اديك بس على كيفه يا. على كيف ده شركة فواهيط وما ما أبدو في نهاية البطار لكنه يمثل كفراً بالمولى حز وجل ولا أبد من كذف جيد على كل حال لما نناقش قضية علم الغليم يجادلونك إذ يقولون طبعا بيجيك هذا كده شيخة كده ورات ما دعا إلا بين الطاقة بيجيك أخو من كده ولولي أساب تليون الكرامة وذي ما قاربون المرأة أقيم برضو أنا وراه ما لا انت كفوبي ولا اخو ما يقول لك الله قال القرآن ولا يحصل لك شيء من علمه الا ما شاء شاهد يا اونا شاهد الا ما شاء ما شاء لا هو الشيخ انتظر عندنا يا عالم الغيب فلا على الغيب الا من التطع الا إلا ما يطلع إذن أبونا الشيخ بأعلم الغيب انت مستغرب القرآن بتضارب الآية ذكرتها التي ذكرتها لك هذا القرآن جاء جاي يكذب بعضه وبعضها يعني الآية من رقمته وستين من سورة النمس بتقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة إلا الله دين منسوخة تقدر تقول ليه منسوخة دي ايه مذكرة لأنه ما تحتمل إلا وجهة واحد ايه تعرف يخلي المحكم يشاب الى ايات وحروفه لانه السوق لو ده تقوموا هقول لك افيد الرب علم الغور يجيب لك ولا يحطون بشيء من علم إلا بما جاء قول له كده خليني دي دي هنا كده فسر لي الايه عارف قول له غير دي لي خلها لكن كده فسر لي الايات من رقم 60 وبعدين نجي لي كل لا يعلمون من في السماوات والارض الغيبه الا الله دي ما عندها الا معنى واحد بس مركبه زي قل الله واحد في حصل واحد مشاه سال منه حصل في واحد مشلاقوا لا عارف ولا لا عليك الا اقول هو الله دي معناه انت حصل حاجات كان شماكي ولا جوز سأل دي ما عنده الا معنى واحد نحصل قضيه اه مركبه أنا قال إلّا الله ما يقدر يقولون يقول لك تقربوا قوامي لا خلني ما هذا أنا دارك تورني الآية دي معنا لا يعلم من في الجماعات والارض القبيحه إلّا الله مش عارف هاي الدين معنا وبعدنا مش لهذلا ما بقدر تقوله يقول لك أنت مكره الله يكفينا شو الله أنا مش هني تعال بس على إنت أخو مسلم معه روح معه ما عندك روح ما قال معه قال نحن الآن تعد آية الكرسي اللي هنا لما تقرأ في كتب التفسير ابن كثير قال ولا يحفون بشيء من علمه إلا بما شاء ما قال إلا لمن شاء قال إلا لما شاء فلذلك ابن كثير قال إلا بما شاء من علم ذاته الضمير بيعود لصفات الله فيمتع أو ما جاء في القرآن مما تكلم الله عنه مما شاء أن نقضعه على خلقه مثل الجنة والنار والحورة العين وكذا هذا إلا بما شاء هذا هو اللي بما شاء الله قال ممكن تعرفه ومش خاطب الشيخ ده أي ذو اللي يعرفه ما قالوا ولا يحطبنا بشيء من علمه إلا بما شاء الشاء في الكتاب أنا بقول لك الجنة في أحور عين تقول ليه يعرفت كيف يمكن باقي بقول لك لا متأخر وحور ايه لا الا بما شاء بقول لك الجنة فيها لحم طير صح تركب هاي انت طير بما شاء دا الا بما شاء بقول لك في نار وقودها الناس والحجاره النار شايف انت النار كيف عرفت اكلم يا مولانا قوى انفسكم وعليكم نار وقود الناس والحسنى الشعر لا الا شاء اللي هو في القران اذا انت لا تدخل الشيخ فرع انا اريد بدخل مع الشيخ بس الشيخ ما يمرض الا ولنا الجنه فيها فورعين الا بما شاء الا ما ساله وبعدين في العنصر ايوه انت تعال ولا لا تعال شمات سلالين طلبه انا لا تعال ما في القران بكره البلد فيه بيجأ صارها أطلع برا أطلع برا لقيت صاج عينه بالوراية في لقيت في صاج يوم 15 من ماز خيال وتصور على ذا الجماهير الغرب لو بيقول بألم الغرب ما هي عمل اليوم ما هي أشي ذا استخبارية الكلام الواقع كان يحل المشاكل الاقتصادية في كم واحد هسشغال الاستخبارات العسكرية غير بتاعين إنجلابات بس بسموه. الاستخبارات العسكرية ديل بقى شغلهم يشوفوا المفكر يقلبوا منهم يتابوا الشغلان لو اكتبوا يدعون بألم هالغرب زي ما قال هؤلاء الناس مش حقه يحلوا جهال الاستخبارات العسكرية وتعيين السيد ابتلتلة بحقه انه يدخل في الا بما شاء وهو اينا هفضعينه في جهاز الشرطة اسمه جهاز المباحث الجنائية المركزية دل تابعوا الحرامية ومتاعنا البنك وكذا وقتالنا الكتلة حسنو ما قلت لك لو في دول بيحلم الغيب دل ما قالوا جماعه تجدين من الصفية والإخوان المسلمين مش حقه يخلوا في كل جسم شرطة وكل محكمة يخلوا فيها مكتب كبير مخيم لما تعجز المباحث الجنائية عن الوصول إلى الجاني يقول بحثنا عن المجرب لم نجده يحول الى مكتب عالم الضحيم والشهاده توريه توروه معنا ما بيقضت عني يا اخي الحبينا شفت من المتصوضة يساندهم على ذلك جماعة الاخوة المسلمين بقصائص لا عايز اللي نجعلين عايش عن نكشفه يجي جيه الآية الثانية طبعا عندنا شبهات يجادلونك إذ يقولون هل من شنو قد يجيب الآية من الأول هي يا أخوهن يا أخو مسلم جيب الآية من قبل إلا من اتضع قبل ما في شنو وبعدا في شنو قولك لا ما لا ما اتضع يا إذا أنت مستامل ده جزء من آية الآية ما كامل الأن عالم الغيب فلا يطر على غيبه أحد العلماء قالوا جابيه دليل على أن الله اختص بعلم الغيب بل لأنه قال فلا يطر على غيبه أحد إلا من ارتضى دا استثناء قالوا إذا ارتضاه هتخره لما يرتضيه بمرضه لما يمرق بيقى خرج من دائرة الغيب لأنه قبل قال فلا يتر على غيبه أحد. إلا من ارتضى لما يرتضي ده من الغيب وده في التفسير كما قال ابن كثير قال إلا من ارتضى من رسول استثناء مخصص في لغة العرب يعني إلا من ارتضى من رسول ابن كثير قال هذه تعوم الرسولين الملكي والبشري يعني إذا ارتضاه لا يصهره إلا لرسول رسول ملكي زي جبريل و أو رسول شنوه بشري نبقى ثلاث ابن داع تحشر له الشيخ بتاعك بإيجائه مقاعد والنظائب إلا من ارتضى ارتضى من رسول هذا ما انت رسول؟ لا انت منه انا بحث لها لحد ما تقول انا رسول لحد ما تقول لي انا رسول تعال تتحشر في الاستثناء وبحثتها تقول انا رسول نشوف الرسلك منه الرسلك من رسلك انت مستمر بتكلم عن الوحي الا ما يبتضل من رسول يعني العلم بتاع الوحي في دائرة القرآن والسنه في دائرة قولي تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي هو هذا المقصود الا ما يبتضى بالرسول ما بتدخل زحيه ومعيه مقاجد سموه قال مقاجد قال اكشف الجوة عشرة الالاف في عشرة الالاف ماسكة كوباية عشرة آلاف بارك الامحاية عشر تلاف رايحة ما جاء الله لعادكم كله في النهاية ولعب واستخفاف بعقوله ما تعرفتم يقول له لهم سابق هل أعود الدين يا أخي؟ وفي الأعود الدين يساردهم على ذلك جماعة الإخوة المسلمين في البلد وغيرها فهي تابهم الحاصب جادلون الحيز يقولون ضمن ضمن الشبوهات عندهم شبوهات كثير جدا المنبر ما يتسح لكن ضمن شبوهات الملغيزة بيجي بيكباتي كمعدك ولد في كل بلد يترك الآية رقم 49 خمسين من سورة الشورى التي ذكرتها لك آنفة ويقول تعالى يأبوا لمن يشاء الله إناتها ويأبوا لمن يشاء الذكور أو يجعل ذكرانا وإناتها ويجعل من يشاء عقيمة يترك الآية المهكمة دي ويجي يقول لك فينا النجل الجنة يقولون كذي يقولون مون هذا في آية ولا بل... بل... لكي... في آية لهذا ولكن كلام الزكية شايلتي تعقد نصوص طبعاً أخو له بالخير وراه جايكته أخر الآية الأول ألا تقدر تقرأه الأول هو يخش النصوص ولا أخو مسلم بالآية دي الحمد اعرف الآية واعرف دينك والمنهج الثابت عشان تقدر تدافع تفتش لفلان خليك جاهز طب مش جاهز ليه مش مش جاهز لرمضان ما جاهز تروح على صومك جاي تعمل ايه حرمه كده ما جاي بالعصر ما جاي يا مسلم تروح عليهم تكون جاهز لا ما انت لا ما انت مش فاهم شوف الايه ما فيها بي... ما بتتنافق. مع الآية الايه سوره الشور ولا الايه بتاع ال... بتاعت... مريم دي ما فيها دليل ان في ساعه بدي كده ولا كده قال لك الله تتكلم عن... عن مريم قال تعالى وسمى الله صوره باسمها قال تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبنت من آلها مكانا شرطيه فاتخذت من دونهم عيابة مشت مكاربه ناخب لانها اتهمت بالزنا وقد براها الله عز وجل في القران وضرب بها المثل في الصلاح والعشره فأرسلنا إليها روحنا روحنا ذا جبريل الروح فتمثل لها بشرا سويا فجأة كذا في محل خلاف وقف قدام راجل والرجل ده هو جبريل أمين الوحي في, في صورة بني آدم ومريم من الصالحات من أولياء الله ولا ما من أولياء الله يا قدينا وديها لا هي المرعب بمصر المؤمن يخلي مريم يقول لك بتدخلني مع أربعة وتمرونا بين أربعة وتحشرنا مع اربعه وبعدين اقول لك هو بالشعوانه ورابع العدويه وده لك يا راجل مريم دي ما متعبه ولا ايه يا رب تعالى صيصاي في القران مش قال لي الشعوانه شعوانه منه انت مستغرب ليه هل لك واحدة صار حيث مع شعوانا؟ ايه جليل؟ وده مرغض، انا اقول موت مرغض صلي انت مستاذه لأينه؟ صلي علي شعوانا؟ بس ده الواجب يكشف عن زيب اي شو؟ لو كان اخطه الاولياء بيعلم من غير كما قال على ذلك الجماعة المسلمين مريم دي من عشان تعرف بعدين لما اتمثل الله بشرة السوية قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت ثقية لو كان بتعلم الغيب بوش صالحة كانت تقول له مرحب غير جبريل إن شاء الله ما عندك الله رسلك ليه لكن ما عارف هو بتعلم الغيب قامت منه يلعب بك يا أخي واحد عاطل يلعب بك واحد من الجماعات دل... الفارغة فأنت <تصفيق> أخبر ما يعلم <هي> الغيب هذا دريل من السنة من القرآن قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت كقية بعد أكوى الرعاة الهوية بتاعنا قال إنما أنا رسول ربك قد بالك بعدك قال آهب لك غلابا زكية وده لأن جبريل أصلا مرسل أول شيء لو دارت لي الشيخ بتاعك الكباشي قال القرآن في الجنة من خلال هذه الآية لأعب لك قبل تقول لأعب لك قل لي انت مو انت رسول ربك لا مرويك انا المرحب اطلب الروان انا الكباتي بديك كده ببطل اطلب الروان انت تقول انما انا رسول ربك بعدها تقول لأعب لك والآب لك اخذبها بعدك ونشوف بعد ذاك رسالك منه نشوف لو هو رسول ربي نشوف رسالك منه ولماذا قال جبريل في سؤال يطرع نفسه لماذا عاد جبريل الضمير الى نفسي لأهب لك لانه الكلام مكتبا ما انت بغضل انت الحار الكلام مكتبا قالت ان يكون لي غلام ولم يمسس بشر ولم اكو بغية بعد قال كذلك قال مش قال كذلك قال ربك اي قال ربك لاعبدك ربك قال لك ربك ربك انا, لك مش أنا ولا كما هم قال كذلك قال ربك قال شو لا ولا هو من ذكي على أنه هو الغال ولذلك انت ما فهمت اللي. لا لعبك يا خصوبي فيبقى انت فهم انه حتى في قراءة ورش في التفسير كما ذكر القرطبي في التقرير هذا الحكم قالوا في قراءة ورش قال اقراءة اخرى صحيحة قال انما انا رسول ربك ليعب لك يا عادة الضبير الى من الى الله ليعب لك يا يا الله قالوا لا من زكيحي لعبك واحد يقول لك كان بدي الجنة يا عبير اصبو بيها بيجيوك مرات يقول لك وكما جاء في الخبر ان ابو بكر الصديق قال ان في بطن هذه المرأة جارية تجر لما تكسك كله كله اثبت اثبت العرش ومنخش اتحداك تعجب لي الاسر ده هل قد تجيبه؟ هذكر الاسناد الى البكر لانه ما يمكن تقول ليه ابو بكر يقال ابو بكر ذا شغال معه عشان تنتبلي كلام لأبي بكر لازم تقولي عم فلان عم فلان عم فلان أن أبي بكر الصديق قال إن في بطن هذه المرأة جارية بعدد بعد كلمة لنا بالناقش أبي بكر الصديق أبي بكر الصديق لو ما هي الخبر قبل الجوزي قال هذا العثر لم يزود من الجوزي من علماء الحديث قال هذا العثر لم يزود بإسناد صحيح خلاص انتهى وما ترجع تنتبلي أنت إسناد لانه ما بتلقى ليك في لتصيح هذا الخبر فبقى القصة باطلة قصة ان او قال ان في فطن هذه المرأة جارية دي مكزوبة ولو ثبتت نحن بنرد على او كلامه كلامهم لانه عندنا القرآن مقدم على كلام او بكر انت عندك كلامه كلام اني بعت له كلام القرآن تقول ليه او قال وانا فرجعك الي تفسير الآية رقم اربعة وثلاثين من سورة اللقمان وفي مستدرك الحاكم وفي أسباب النزول للواحد من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عربيا جاء يركب على فرس عربي جاء له حصان ويقود فرسه ومثاء الحصان حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أن. أنت عليه عربي تعالوا له ما آمن لسه ذالع من لخض قال له أنا نبي الله فقال الأعرابي ومع نبي الله نبي الله بتاع عاماً أنا ما تعلم قال نبي الله رسول الله رسلنا الله عز وجل لل للخلق قال الأعرابي إني سائره كنت على رسولك أي الله جالب جل جل أي إنجيل كسر أنا ما تعلم قال له صلى قال اخبرني متى استأذن القيام مكين نودي تنتهي متين شوف الحاضر فقال نباع سلم غيب ولا يعلم الغيبة إلا الله واحد سؤال رقم واحد قال الأعرابي اذن فأخبرني متى تنزل الأمطار هل معاربه خلت طعب المطرة دي بتنزل من تحيي الجواب قال نباع سلم قال غيب ولا يعلم الغيبة إلا الله برضو معاربه قال نباع سلم دي برضو معاربه إني قد تركت امراتي حبلها فأخبرني بما تلي طيب قال لنا خليت من حامل، مش دائرة جناة دي حامل للولاد. التفائل أنا ذلك توريني ذكر ولا امتعه وفي رواية قال أخبرني عما تنتج هذه الفرصة في روايه تاني الحصانة كانت حامل وقال له ها يا محمد دي طيب لي ذكر ولا امتعه وفي رواية تاني اني تركت امرأة في حبلها فأخبرني متى فنبع السلام قال غيب ولا يعلم الغيبة قال الله في بطن, بطن امي كان معه ذكر ولا انساء ده ومعه غيب ولا يعلم الغيبة يلا الله قال فاني اعلم متى ولدت ده العرب انا عارف اميون وين امتين قال اين ولدت فمتى ولدت اين فاخبرني اي ابو حمد متى اموت واين فاموت وين وبعدين ينكب فقال نبي عليه الصلاه غيب ولا يعلم الغيب الا الله ثم تلعب تلعب قول الله تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل القيت ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ بِأَيِّ ظُلُمَاتٍ إِلَّا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ فكنت نزول اقرا يعني اسباب النزول للواحد اقرا تفسير الايه في مستدرك الحاكم كان النبي صلى لما العربي عما داخل عما, عما تنجب المرأة ولا أعلم الغيب الله أبو بكر قال وحتى لو بكر قال نترك كلام انا بأسلم لقول ايه بكر انت مستابل ليه القرآن يقول يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليه فاذا جاك النقص في القرآن او في السنة ثاني ما تقول لي كلام قال الاصرة او عم. لان القرآن قال ما تقدم كلام على كلام الله يبقى الناب والقرآن قال سيبقوا لي ايه بكر قال تترك كلام القرآن السنه تقول له ابو بكر قال انت مصاب اشال كده من عباد زمان في ما خرج الامام الدارمي في السنن يعني سئل عن مساله فاكثر افتى فيها النص عن النبي عليه الصلاه والسلام قالوا مسألة فتخيه قال هذا الحكايه دي دليلها النبي عليه قال كذا جماعه ولو لكن ابو بكر يقول كذا وعمر يقول كذا دول ولا حين بكر صديق عنده راي في الحشتا دي وعمر ان خطاب عنده راي في الحشتا دي ده الناس اليهودا عن البدعه والله من الصوفيه والاخوان المسلمين و يخلي الناس يقول لك وداك يجي يكذب لك الصوفي يجيب لك كلام يخلي القران والسنه بامتلاك له بكر قال وعمر قال فالقرآن قال إذا كنت ينبغي وإنه ولابده ثم إن هذا هو دي وسوف نرفع مذكرة انت موضوع كيف يا أخي؟ موضوع ثم أقول لك حقيقة أخيرك ذلك ربضيب عليك وحقيقة إذا ذلك لارك ربضيب عليك أنت أستابر أيضا لابد علينا يا الدين من أولي إلى كده لابدت الدين يا أخي لأم تتفرج لا شغال أخيرا ال. برامج رمضانيه كلها نعيبها المرساية تلفزيون عدة برامج حايفة جدا ويرجوا بالإعلانات رقيص وقال له لف مدوران وزياء وقلن فارغ كله في الناس لا الموضوع موضوع طويل جدا اللي هو موضوع المحاضرة يجادلون كإذ يقولون حتى نفنج ونرد على شبهات المجادلين بالباطل تحت دائرة الآية ويجادوا الذين كفروا بالباطل يقضوا بالحق واتخذوا آياتي عنده الموضوع ده موضوع طويل والله نصح شأن نناقض من أي الإخوان وبرض وشبهات تنقوم في مسائل كثيرة واسبعه ما الموضوع ده ما المنبر هنا ما يتقل لكن ما ذكر يكفي لمن كان قلب أو ألقى السمعة وهو شهيد لأدو صلى الله عليه وسلم وأنا أعتذر عن أي سؤال انتهت المحاضرة صلى